فإذا تكالبت عليك الأيام وأغلقت في وجهك المسالك والدروب فلا ترجو إلا الله في رفع مصيبتك ودفع بليتك وإذا ليلة اختلط ظلامها وأرخى الليل سربال سترها قلب وجهك في ظلمات الليل في السماء وارفع كف الضراءة ونادي الكريم ونادي الكريم يفرج كربك و... و... ويسهل أمرك وإذا قوي الرجاء وجمع القلب في الدعاء لم يرد النداء أما يجيب أما يجيب المضرة إذا دعاه ويكشف الصور وتوكل على القدير والجاء إليه بالقلب خاشع ذلك يُفتَح لك الباب يقول فضيل بن عياظ لو يئسًا من الخلق لا تريد منهم شيئًّا لأعطاك لا مولاك كل ما تريد إبراهيم عليه السلام ترك هاجر وابنه إسماعيل بوادٍ لا زرا فيه ولا ما فإذا هو نبيٌّ يأمر أهله فإله ونبي يأمر أهله بالصلاة والزكاة وما ضاع ينسف مجردا في العراء ومن فوض أمره إلى مولاه حازمنا وأكثر من دعوت ذن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يقول العلماء ما دعا بنا مكروبٌ إلا فرَّج الله كربه يقول ابن القيم وقد جُرِّبَ أنَّ من قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين سبع مرات كشف الله ضرَّه فألقي كنفك بين يدي الله وعلق رجعك به وسلم الأمر للرحيم <تصفيق> واسألهم فرج واقطع العلائق عن الخلائق وتحرَّ أوقات الإجابة كالسجود وآخر الليل وإياك أن تستطيع زمن البلاء وتضجر من كثرة الدعاء فإنك مبترًا بالبلاء متعبد بالصبر والدعاء ولا تيأس من روح الله وإن طال البلاء فالفرج قريب وسنفاتِح الأبواب فهو الكريم وإن الله بضر فلا كاشف له إلا هو وهو الفعَّال لما يريد بلغ زكريا عليه السلام من الكبر عتيا ثم وُرِّب بسيدٍ من فضلاء البشر وأنبئائهم وإبراهيم بُشر بولد وامراته تقول بعد يأسٍ من حالها أأل دوان عجوز وهذا بالي شيخاً وإن استطأت الرزق فأكثر من التوبة والاستغفار فإن الزلل يُوجِب العقوبة وإذا لم ترى للإجابة أترن فتفقد أمرك، فربما لم تصل توبتك فصححها، ثم أقضي على الدعاء، فلا أعب موجودة، ولا أسمح يد من الجوال، وتفقد ذوي مسكنة، فصدق ترفع وتدفع البلاء، وإذا كشبت عنك المحن. فأكثر من الحمد والثناء، وعلم أن الاغترار بالسلامة، وعلم أن الاغترار بالسلامة من أعظم المهن، فإن العقوبة قد تتاخر والعاقل من تلمح لا واقف، فأيقن دوماً بقدر الله وخلقه وتدبيره، واصبر على بلائه وحكمه، واستسلم لامره. آمِن بالله من الشيطان الرجيم.